هم الذين يقولون لا توافقوا على من عاد رسول الله حتى يثبوه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجاعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها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 جعلها والله خبير بما تعملون.